اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محتثن إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية وَأَسِرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَاتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تَبْصِرُونَ قُل رَّبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا ادْعُسْ أَحْلَامًا بِارْتِفَارَهُ بل, بَلْ هُوَ شَاعِر فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُقْسِلَ لَوَلُونَ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا أَفَهُم يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لَقَدْ نَزَّلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمَنَا خَارِجِينَ فَلَمَّا حَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لا تَغْتَدُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أَسْرَفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والرض وما بينهما لاعبين لوردنا اتخذ لهوة لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وَلَهُمْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَلِلْأَضْوَاءِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَتَّخِذُونَ آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ يُمَشِّرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر مَنْ قبلي اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلِ الْعِبَادُ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُونَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ولا يشفعون إلا لمن اغطى وهم من خشيته مشفقون ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزي جهنم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 افلا یؤمنون وجعلنا في الارض رواسي ان فِيهَا بهم وجعلنا فيها فجاجا سبل لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا وَهُمْ عَن آيَاتِهِ مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَهُوَ خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فلك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 لِقَالِ الْإِنْسَانِ مَنَاجًا سَأُريكُمُ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَقَّ الْحِسَابِ ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تاتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينصرون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 عن ذكر ربهم معرضون أم له آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بَل مَتَّعْنَاهَا أُولَئِكَ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَاتِلَ الرِّضْنِ نَقْصَهَا مِنْ طَرَفِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بالوح وَلَا يَسْنَ الصّم مُدْنوع أَذَ مَا يُ زَْرُون وَلَ إِ السَّّ نَفْحَة مِنعَذا بِرَبِّكَ لَ يَقُونَّ ي وَإلَ نَائِ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ لَتَنْتَهِيَنَّ بِهَا وَكَفَى بِالْحَاسِبِينَ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 أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عاجمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه تماسير التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في طلال البلد قالوا أجئتنا بالحق أمنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات ولط الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين الله لأكيدن أصنافكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعله إليه يرجعون قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِبِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالُوا فَاتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا يوم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 قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعثين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجْعَلْنَاهُ لَخْسَدِينَ وَنَتَّيْنَاهُ وَلُوْطَنِنَ الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَهُ وَكُلًّا جَعلن الصَالِحِ وَجَعَنَاهُ أَم مَّتَ يَحونَ بِأَمرنَا بِأَمْرنَا وَرَوْ حَينَا إلَيهِم فِي عَلَ الخَراتِ زَكَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَابِجِين وَلُوطَ نَادَيناهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيناهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْلُو الْخَبَائِسَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءَ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 وَنَصَنا مِنَ الْ القَم الذيينَ كَ ذَبُوا بآياتنم كَوا قَوْم سَء فَأَغْرَ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا تينا حكما وعلما وسخفنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهلنتم شاكرون وَلِسُلَيْمَانَ نَذْهَا عَاصِفَةٌ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى لُطِّ الْذِّلَّةِ بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ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 وَاسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ظَنُّوا إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنُّوا أَلَّنْ قَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الرَّبُومَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ لَا إِلَٰهَ إلا فاستجبنا له ونديناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين تَجَبَناَ لَْ له وَهَذَنَ لَ يحيا وَأَصْلَحن لَ زَوودَ إَِّمكَُوا يُسَعونَ فِي الخَراتِ وَيَدَونَ نَا رَغَدَ وَرَهَذَا وَكَان لَنَا خاشِعي والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمةكم أمة واحدة وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونْ وَتَقَطَّعْ أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا راجعون فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا قَصْرَانَ لِسَعْيِهِ وإنا له كاتبون وحرام على قرية نهلكنا أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يا جوج وما جوج وهم من كل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 لَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا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 يَوْمًا طَوَى السَّمَاءَ طَيَّ السِّجِلِّ الْكِتَابَ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ وَلَ قَدَ كَتَبَنَا فيِي السَّبُودِِ مِن بَعدِ الذِكْرِئًا لَ الضَّيَرِثُ وَبَادِيَ الصَّالِِقُ إِ فِيهَا ذَا لََلَ غِّقَوْ مِ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 اِن تَوَلَّوْا فَقُل لَّازَنْتُكُمْ عَلٰى سَوَا ۗ وَاِنَّ دَرِيَّ اَقْرِبُ نَّمْ بَعِيْدٌ مَّا تُوعَدُونَ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا وَإِنَّ دَرِي لَعَنُو فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ لَّاهِيِن قُل رَّبِّ حُكْمٌ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ